ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبة